ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه و إ ن لم تفرده العباد ف م ف ر د مليك السماوات الشداد و أ ر ض ه ا وليس بشيء عن قضاه ت أ و د هو الله ب ا ر الخلق والخلق كلهم إ م ا ء له طوعا جميعا و أ ع ب د تسبحه ا ل طير الجوانح في الخفا إ ذ ا هي في جو السماء تصعد وسبحه النيلان والبحر ز ا خ ر ة وما طم من شيء وما هو مقلد أ ل ا أ ي ه ا القلب المقيم على الهوى إ ل ى أ ي حين منك هذا التصدد عن الحق ك ا ل أ ع م ى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إ ل ا مفند و ا ل ص ل ا ة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى اله و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله طلب الرزق غ ر ي ز ة عند كل ا ل أ ح ي ا ء فمع بوادر الصباح و إ ش ر ا ق الفجر ت ت ض فجاج ا ل أ ر ض بعمارها وفلاحيها وتجارها و أ ر ب ا ب ا ل أ ر ز ا ق فيها ل إ ح ر ا ز القوت والسعي في طلب الرزق والعيش ا ل ه ن ي وفي ثنايا ا ل ح ر ك ة ا ل د ا ئ ب ة والسعي المتواصل في سبيل تحصيل ا ل أ ر ز ا ق محق قاس وحقيقي للقيم و ا ل أ خ ل ا ق واليقين والثبات و ا ل ط م أ ن ي ن ة والرضا و إ ن أ و ض ح ما يميز ح ر ك ة الساعين العاملين الكادحين وراء ل ق م ة العيش ا ل ل ح ف واللحث و ا ل ش ف ق ة وصار هذا مما يميز ح ر ك ة كثير من الناس وفي هذا مزالق فبعض الناس يدفعه ا ل ل ح ث و ا ل ل ح ف والخوف على ا ل أ ر ز ا ق لمسالك و ع ر ة وطرق م ل ت و ي ة ل أ ج ل أ ن يحصل ا ل أ ر ز ا ق و إ ن سد أ ف و ا ه الصغار وطعام العيال و ت ح ص ي ذ ا ل أ ر ز ا و في خضم ا ل ح ي ا ة م ع ت ر ق كبير قد يضعف معه اليقين و ي ت ز ع ز ع ا ل إ ي م ا ن و يقل التوكل و ما أ ح و ج الناس في مثل هذه ا ل أ ي ا م أ ن ت ع د إ ل ي ه م مفردات ا ل إ ي م ا ن و اليقين بحديث واضح و صريح عن التوكل ما التوكل التوكل شعور و يقين ب ع ظ م ة الله جل جلاله بملكه و تصريفه و قهره و ربوبيته و قيوميته على خلقه و كمال غناه يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أ ف م ن هو قائم على كل نفس بما كسبت إ ن الله عز و جل أ ر س ل الرسل و كان شعارهم و ما لنا الا نتوكل على الله و قد هدانا سبلنا أ ر س ل الله الرسل و شعارهم قل ليصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين إ ن التوكل هو شعار الصالحين وشعار الصالحين الذي يرددونه على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن متى لم تتخذ مع ربك وكيلا وجدت إ ل ى كل خير سبيلا التوكل ث ق ة في الله ويقين بالغيب و م ع ر ف ة ص ا د ق ة ب أ ن ا ل أ ر ز ا ق بيد الله جل جلاله في علاه التوكل قطع القلب عن العلائق ورفض التعلق بالخلائق التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل ويقينه التوكل أ ن تعرف الله مالكا ومصرفا ومدبرا و إ ل ه ا ورازقا و أ ن كل شيء بيده سبحانه وتعالى و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشه ومن لستم له برازقين و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم إ ن خ ل ا ص ة كتب الله عز وجل التي أ ن ز ل ه ا ه د ا ي ة ل ل ب ش ر ي ة تقرر أ ن الوكيل الذي يقوم ب أ م ر العباد ملكا وتصريفا هو الله جل جلاله لا رب سواه ولا إ ل ه غيره ف إ ن ه قد أ ر س ل إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل الا تتخذوا من دوني و ك ي ل ذ ر ي ة من حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا و رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم الخاتم كان نبيا و معلما و لكن لم يكن, يكن وكيلا لله في ا ل أ ر ض ل أ ن الله لا يحتاج إ ل ى وكيل و ما أ ر س ل ن ا ك عليهم وكيلا لست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ا ل أ م ر كله لله لله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله إ ن التوكل تحتاج النفوس أ ن تستعيد ا ل ث ق ة به إ ن التوكل يكبح شر ا ل أ غ ن ي ا ء ويرفع ذل الفقراء بالتوكل يعرف ا ل إ ن س ا ن أ ن السعي و أ ن ا ل ح ر ك ة م ط ل و ب ة فامشوا في مناكبها وكل من رزقه و إ ل ي ه النشور التوكل أ م ل يصحب عمل إ ن ك تعمل ولكن ا ل أ م ل يخالجك أ ن ا ل أ م ر بيد الله و أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط أ ك لم يكن ليصيبك إ ذ ا عرفنا هذا المعنى من معاني التوكل ما هي بواعثه و أ س ب ا ب ه ومصادره من أ ي ن نستمد التوكل. نستمد التوكل من توحيد الله عز و جل فلا توكل لمن لا توحيد له و متى ضعف التو... التوحيد في القلب ضعف التوكل على الله عز و جل ف إ ن الله عز و جل قال عن نفسه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض يعرفك بنفسه و يدعوك أ ن يكون وكيلا لك رب المسرق و المغرب ي لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه وكيلا لا تجعل لك وكيلا غير الله تعتمد عليه في معاشك و في أ ر ز ا ق ك و لذلك قلت التوكل ث ق ة في الله و يقين بالغيب بعد استنفاذ بعد استنفاذ عالم ا ل ش ه ا د ة إ ن عالم ا ل ش ه ا د ة يستنفذه ا ل إ ن س ا ن يعمل ويسعى و ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ولكنه لا يتعلق بها أ ب د ا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس, إن روح القدس نفس في روع ي أ ن ه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي اجلها ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلب ما عند الله بمعصيته ف إ ن ما عند الله لا ينال إ ل ا بطاعته وبالتالي التوكل أ ن تعرف الله أ و ل ا و إ ن من رحمه الله أ ن ه يعرفك بنفسه ثم يدعوك أ ن يكون لك وكيلا رب ا ل م س ر ق والمغرب لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت إ ن ه يستحق أ ن يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره ل أ ن ه حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الله إ ن ك على الحق المبين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إ ن الله بالغ أ م ر ه قد جعل الله لكل شيء قدرا وبالتالي التوكل ب م ع ر ف ة الله من أ ر ا د التوكل عليه أ ن يوحد الله و أ ن يفرد الله و أ ن يعظم الله و أ ن يكون ذا يقين في أ م ر الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء و ا ل أ ر ض إ ن ه لحق مثلما أ ن ك م تنطقون المصدر ا ل أ و ل من مصادر التوكل هو أ ن توحد الله ثانيا أ ن تعرف الله و أ ن ت ت أ م ل في أ س م ا ئ ه و صفاته القابض الباسط الرازق الفتاح العليم الرزاق الكريم الغني القوي وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين ثالثا ا ل ت أ م ل في ا ل م آ ل ا ت والعواقب والنهايات و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ ق د ا ر وسكون القلب إ ل ى برد القضاء أ ن ترضى بقضاء الله عز وجل واعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها و ما يمسك فلا مرسل له من بعده و هو العزيز الحكيم أ ن تعلم و أ ن تعرف الله ب أ س م ا ئ ه و صفاته و أ ن ت ت أ م ل في العواقب و المالات أ ن كل شيء خير لك واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك ب شيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أ ن يضروك ب شيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف رابعا إ ن مما يعين على التوكل ويدفع إ ل ى التوكل ا ل ت أ م ل في الكائنات التي تنال ا ل أ ر ز ا ق بغير وظائف ولا جامعات ولا درجات ولا شهادات في الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أ ن ك م توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير وضرب المثل بالطير لعجزه ولضعفه الطير يرزقها الله والطير في ا ل ق ر آ ن لها مكان ولم يعرف الناس الطيرة إلا الطير إ ل ا بعد ا ل أ ن ف ا ل و ز ط ع ه الطيور عرفوا بعد ذلك الطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال ما ليرى على الهدهد لا أ ر ى الهدهد ام كان من الغائبين ل أ ع ذ ب ن ه عذابا شديدا أ و ل أ ذ ب ح ن ه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أ ح ط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين هذا طير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وما يمسكهن إ ل ا الرحمن ضرب المثل بالطير الطير بغير ش ه ا د ة ولا و ظ ي ف ة تخرج الصباح الباكر عليها م خ م ص ة ا ل م خ م ص ة الجوع ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا م خ م ص ة في سبيل الله ا ل م خ م ص الجوع تغدو خماصا أ ي الصباح الباكر تكون في خماص في بطنها م خ م ص و جوع وت وتروح ب ط ا ن ا أ ي ت أ ت ي و قد ا م ت ل أ بطنها من ت أ م ل الطير و ت أ م ل الكائنات و ت أ م ل ا ل أ ر ز ا ق عرف أ ن ا ل أ ر ز ا ق بيد الله جل جلاله الطير يمرض الله عز وجل بها البشر ولا تستطيع الدول أ ن تحارب هذا المرض ل أ ن ه لا يمكن أ ن أن لا يمكن ان توقف طيره في مطار من المطارات ويجرى عليها الفحص إ ن ه ا ت أ ت ي بالطيور ا ل م ه ا ج ر ة هكذا يقولون من بلد إ ل ى بلد عبر مسافات ل ل ر ا د ا ر ا ت تستطيع أ ن توقف هذه الطيور التي تدخل من بلد إ ل ى بلد وهي تحمل هذا المرض الذي سبحان الله لا ينتقل منها إ ل ى ب ق ي ة الكائنات إ ن م ا ينتقل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن فقط سموها أ ن ف ل و ز الطيور وقام ت الدنيا وما يعلم جنود ربك الا هو, هو. يا خطير بتهلك أ ل م تر ى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل أ ل م يجعل كيدهم في تظليل و أ ر س ل عليهم لا أ س و د لا نقوم ب جارين ولا نمور ولا أ ف ي ا ن طيرا أ ب ا ب ي ل الطير دي ربنا بيهلك بيها ناس لكن بيختلف دي كان شايل حجار دي لا شايل حجار لا ح ا ج ة بالله ح ا س عليك ان ت ش و ف العذاب د ه الناس دايرين الدجاج د ه لكن غصب مرتد تاكل ه بالله قال لي ا ل د ي ه بثلاثه الف وزو دير مش على ي مافي ومصائب قوم عند قوم فوائده عشان السمك يرتفع وعشان ا ل ل ح م ة ترتفع والله ح ك م ة الله ي ا ي ت ق ا ل ا ل ع ذ ا ب د ه ك ي ف انه ح س ه ا ي ض ن الحمد لله قالوا السودان مافووا وقالوا الحالات المستبفيه الحمد ا لله ربنا عافاهم وسلمنا و إ ي ا ه م لكن الطير وقال لك ان الله ي ح ق و من اين يحقق من اين يحقق من اين يحقق من اين ر ل يحقق من اين يحقق من اين يحقق من اين يحقق من أ ي ن يحقق من اين يحقق ص من اين يحقق ل ن ا ي خ ر ج و ق ل ب ه خ ا ق من ا ل ه م و ق ل ب ق خفاض من الحزن يحصل الرزق كما يرزق ا ل ط ي ر ة ولو كان الرزق ي أ ت ي ب ق و ة ما أ ك ل العصفور شيئا مع النسر وكيف أ خ ا ف الفقر والله رازق ورازق هذا الخلق في العسر واليسر تكفل ب ا ل أ ر ز ا ق للخلق كلهم للضب في البيداء والحوت في البحر ولو كان الرزق ي أ ت ي ب ق و ة ما أ ك ل العصفور شيئا مع النسر وهذا المسلك مسلك ق ر آ ن ي وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إ ن الحديث عن الكائنات وبعد الكائنات ا ل ع ا ج ز ة التي لا تحمل تفكيرا كتفكير البشر ولا شهادات ولا مهن ولا جامعات ولا دراسات ولا, ولا عقول يرزقها الله أ ن ت ق ل بك إ ل ى عالم البشر كيف أ ن الله يسخر البشر بعضهم لبعض تدفن ح ب ة في بطن ا ل أ ر ض لتخرج ن ب ت ه وتحصى وتوضع في شوالات وكل شوال يسافر به مسافات ليدخل المطاحن ل ي أ ت ي ك رغيف إ ن شاء الله بيمروميد ا ل ب و ت ا س ي و المهم يجيك رغيف تلقاه في المخابز ا ل ت ر ك ي ة و ا ل أ س ب ا ن ي ة و ا ل إ ي ط ا ل ي ة هكذا يسمونها وتلقاها و ت أ ك ل ه ا لما تدخل ا ل ل ق م ة دي تخيل أ ي ن زرعت ازرعت وين و ت ح ص د ت كانت فيها تشوال ولما ا تدخلوها المطحن كانت فيها تشوال عشان تجي تاكل انت وتشيله انت ياخي يا الا يحتاج الناس الى ايمان الاجداد الذين يقولون ربنا ما شد قالوا حانك نضيع ان الذي شدق ا ل ا ج د ا د هو خالق الارزاق وان الذي صنع ا ل ر ح ة ي أ ت ي ه ا بالطحين اخواننا ربنا خلق ا ل إ ن س ا ن ما ض ي ع و ولكن ال... ولكن ا ل إ ن س ا ن إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا إ ذ ا مسه ش ر جزوعا و إ ن مسه الخير منوعا إ ل ا المصلين كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يطغى متى ان ر أ ه استغنى اذا, إذا ملك شيء وصار غنيا نسي أ ي ا م ف ق د ه ونسي أ ي ا م ذله ونسي أ ي ا م حاجته فالهي إ ذ تعالى كلا ان ا ل إ ن س ا ن لا ي ض غ ى وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا م ج ا د ل ة و م خ ا ص م ة في, في لا شيء لما تيجي تدخل ا ل ل ج م ة ق و ل ي ا ربي ز ر ع ة وين ممكن ت ك و ن ف ي أ س ت ر ا ل ي ا وجابوها نسيجا ا من بورسودان ل ج م ة و ا ح د ة بس ياخي أ ت ت أ م ل الرزق ده الله ا أ ك ل في الناس مما الله خلق الدنيا ما حصل توقف و ق ا ل ل ل ن ا س يجب ان يكون لهم ا ل م خ ز ن ا ل ل م ي ن ويجب ا ان ل ص ي ي ي ن ك ي ن ب ي ك ل و ا ك م ش و ا ا ل ي و م و ا ل ل م ي ن ي ط ر ويجب ان على زول، لو كان ب يكون ل ا ا زول، ك ب ي ق و ل يا زول ه ي أ ن ا و ا ل ل ه م ا وقدر ع ل ى ا ل ن و ي ر ب ك بيأكل ان ل د يكون ل ه رب المسلمين ا ا ر ا ك ب في ط ي ا ر ة تجيك م ض ي ف ة ف ا ك شعر مددك ر الدرداجه عشان تدكس ن د و ت ش ا الله ك ا ت بولك وانت في عالم ا ل غ ي ب أ ن ت أ ك ل ه في الطياره ر ل ز ش و ف ا ل ر ز ي الله يبكيك و بص ق ا ي ماشي م ن و ب ي ض يجي ب فالناس في ربك عشان ي أ خ ذ و ا في مطعم ح ك م ة الله ياخذوا كترات أ ك ي د كذا نجاحوا في السلاك كم شوات شوال د ج ي ق بلاش و ف ا ل مطاعم ش غ ا ل ة والمخابز والطرق ط ر ي ق ا ل تحدي وطريقه وين انا ل زي بياخذوا في, في, في, في, في الطيارات فوق ي ا خ ذ ا اجعلك ت س ت ي ق و ت ت أ ك د وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وبالتالي إ ن مما يولد التوكل ويبعث عليه ومن أ خ و ى مصادره ا ل ت أ م ل في الكائنات انسيها وجنيها حتى الجن لهم رزق إ ن طعام الجن كل عظم لم يذكر اسم الله عليه هذا ا ل ج ن الكافي و إ ذ ا ذكر اسم الله عليه عاد لحما أ و ف ر ما يكون للجن المسلم حتى الجن رزقهم على الله كائنات خلقها الله عز وجل سبحان الله ح ك م ة الله والله ا ل ت أ م ل ده هذا ا ل ت أ م ل يبعث في النفس إ ي م ا ن ا رابعا إ ن من أ ق و ى مصادر, مصادر التوكل ق و ة القلب و يقينه و قناعته بالقليل أ ن تكون ذا ق ن ا ع ة و أ ن تكون ذا يقين و أ ن تكون ذا رضا بما قسم الله عز و جل لك وهذا محق من م ح ك ا ت ا ل إ ي م ا ن و محق من م ح ك ا ت الاعتقاد الصحيح لا تتزعزع عندما تفقد رزقا عندما تفقر قال أ ف ل ح من أ س ل م و رزق كفافا و قنعه الله بما آ ت اتاه ه اقنع بما آ ك ا ل ل قال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م تيميه رحمه الله من سره أ ن يكون أ ق و ى الناس فليتوكل على الله القوي على حسب توكلك على الله يكون يقينك إ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لا يتزعزعون عند المحكات والمحن و ا ل ش د ا ئ ب وفي أ ت و ن النوازل يثبتون لثبات قلوبهم بالله ي حسن الواحد كان يومين ما أ ك ل والله يكورك باعلى صوته يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا نعرف ا ل ل ن ه ي و ل لك ان ل غ ا يمكن ا ل ل ه أ ن ب و ب ي م ك ان ي ك ان يكون ان ي ي ك و ان يمكن ا ي و م ك ان يمكن ان يمكن ا ي ك و ا ك و ا ل م ر ن ك و ر ك ك و ي س م ا ب ي ق د ر ان يمكن ان يمكن ان ي م ان يمكن ان يمكن ان م ك ان ي ن ا س م ك ن ان ي ان ي م ش ن ان ي م ك ان ي ه ك ن ان يمكن ان يمكن ان ان ا وبعدين ما قال أ ن ا نبي والله ا م ف ر و ض ا ل د ي ن ي هو نبي ويعاني الشدائد ويقاسي الجوع اللهم اجعل قوت محمد و آ ل محمد كفافا هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بس يكفيني ح ا ج ة بس تسد جوعتي بحسب ابن آ د م لقيمات يقن صلبه ما في داعي ا ل ل ي ف ر ي ز و ل و ه ي ق و ن م ل ي ان ا و ل ا ل ل ل و ا يقولون ا ل ي ان ا ه ي ق و ن ا ل ل ه ي ق و ل و ان الله ي ان الله ق و ل و ا ل ل ه ي ان ا ل ل و ل و ن ان الله ي ق و ان ت أ م ل ح ن ان الله ق ا ل ل ه يقولون ان ا ل ل ق و ل و ن ان الله ي ق و ل ه يقولون ان ا ي ق ن ان الله ان ا ي ق و ان ل ه ي ق و ل و ان ا ي ق ان ا ل ل ي ق ان ي ق و ن ان ي و ل و ان ل ل ه ي ق ان ا ل ه ي ق ي ق ن ا ل ل ه ي ان الله ي ق ان ي ق و ل و ان الله ق و ل ن ان الله ي ل ان ه ي ق ل و ان ا ه ي ق و ل و ان الله ق ا ل ل ه و ن ان الله ل ان ا ان ي ق ل ق ا و لكن القلب شنور سليمان عليه السلام وجد د و د ة بين حجرين هذه ا ل د و د ة يرزقها الله ب ن م ل ة ن م ل ة بتجي شايل الحب و ت ن ق ل في ح ب ب ت ق ع ا ل د و د ة ب ي س ك الحببتك ة لما ه ا ل ا ل ح ب ة ت ن ت ه ي ا ل ن م ل ة ب تجي ما شتاني ا ل ن م ل ة ما قصده وما عازت به يا ف ن و د ة بس يوم ا ل ح ب ة تنتهي من ا ل د و د ة ا ل نم ل ة ت ق ع منها ح ب ة وتنقول ا ل ن م ل ة ب ن نقول م ا ل نقول م ل الكائنات داء في يا أخي م ا دابة ا في أ ر طائر ض ولا ماجر قلت لك ل ا ط ي بي النبي ق ر آ ولا طائر يطير ج ن ا ح ه إلا أ م م أمثالكم ما فرطنا ف يستغل الكتاب ا ل س ؤ غ ل و ك ل قريب. ا ل ن م ل يجب م ع ان ي ك ي ع ن ي ذ ا ت ه ا ل ن م ل في الكائنات عنده شفقة. و ا ل ل ه ف ي ناس زي ت ن م ل و ت ع من ا من د ه ا ل ش ف ى و ل ك و يجب ان يكون هناك ل ص ا نمله في الكائنات التي جايب. ي ق و لك عند ت ي ب ي ع بها من المشفى قال واحد تقول اقف ا ل الدكان أ م ش ي صلوا تعال ب ت خ ي ل إ ن ه بس ا ل ز ب ا ي ن ما ب ج و الا إ وقت ا ل ص ل ا ة وكان ما بع وقت ا ل ص ل ا ة بيفكر وبيعدم رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م الصلاه و إ ي ت ا ء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر إذا فاسعوا إ ل ى ذكر الله وداروا البيع وبالتالي الشيطان ب ن ا هذا ل يعيدكم الفقر الشيطان يقول له تقفل له ه ؤ ا ل ز ب ا ئ ن ز ا ت ب د و ك ل ه كدا ه و ا ل ز ب ا ئ ن زاتون يصلوا الزبائن ديال ا ل ص ل ا ة م ا ف ر ض ع ل ي نشر ا ل ماذا يقفل دكان ا ل ل ص ل ا ة عشان ي يصلي وجهي قليل يخاف وفي نوع ب ت ع ل ف ه دوران ب ي خ ل ي الولد في الدكان هو يمشي يجعل الدكان فاتح يقول لك خلت الصبي الصبي ما يدور صلي الولد ز شغال معاك ذا م ع ا ق ذ ومكلف وبالغ ما يصلي وهكذا الناس الرزق ذا بيسعو ل ه وسعي ولكن لن تنال إ ل ا ما كتب الله لك أ ص ل ا ما حد يصير الرزق أكثر كتبوا من لك. ف ا ل د و د ة دي بترمي الحبه ا ل ن م ل ة ترمي الحبه د و د ة ت أ ك ل حبه سليمان عليه السلام شاف ا ل د و د ة ب ت أ ك ل حبه في كم من الزمن لقاها ب ت أ ك ل حبه في يومين جاب ا ل د و د ة ختاها في ع ل ب ة وختاليها أ ك ث ر من خ م س ة حبات حب كتير ا ل د و د ة دي أ ك ل ت ن ص ح ب ة بس ن ص ح ب ة سليمان عليه السلام بعد الفتح متوقع ت أ ك ل أ ق ل شي ح ب ة فما فوق أ ن ت كان ب ت أ ك ل ح ب ة و ا ح د ة ل أ ن ه قدام ح ب ة و ا ح د ة أ ن ت لما تبدو خ م س ة ت أ ك ل حبتين ث ل ا ث ة ليا اكلت ن ص ح ب ة س أ ل ه ا سليمان قال م ا الذي أ ص ا ب ك قالت عندما كان رزقي على الذي لا ينسى كنت أ ط ع م كل ما يعطيني ولا أ د ا خ ر لغد وعندما أ ص ب ح رزقي عليك على الذي ينسى ادخرت ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة لعلك تموت أ و تنساني في العلبه ة قدودة قدودة قناعة أسكد أهلنا الرأس الرأس ليك يقولوا وبالتالي بين حجرين بين حجرين صحيح و القلب ب ت ث المؤمن ينبغي أ ن يكون ثابتا ومن الناس ما يعبد الله على حرف إ ن أ ص ا ب ه خير نطمان به و إ ن أ ص ا ب ت ه فتنه القلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك و الخسران المبين جاء في سبب النزول أ ن الرجل من العرب ي أ ت ي ويؤمن بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وينظر بعد ا ل إ ي م ا ن إ ل ى ت ي ا ر ت ه وزراعته ومواشيه البهائم كان زاد وسنه يقول دين تمام ده دي دين وقال لك ي ان ا ل ب ه ا ي م ا ت ت ي ق و ل ل ا ل ا لا ل د ي ن د ه م ا نافع معا ن ق ت ل ا ل بهايم ا ياخذ د ي ن ده ا ل د ي ن ده بتعمل ا م ع ه ك د ه ب ا ل ل ي الوحي د ا ي ر دين ما م ع ه ا ب ت ل ا ء ومن الناس ما يعبد الله على حرف الحرف الوطرف ل عباد ة ت ع ب طرف عباد ة ما م س ت ق ر ة يقيم ما ثابت توكل ما راسخ ومن الناس ما يعبد الله على حرف إ ن أ ص ا ب ه خير اطمان به يقولون تمام ي ق و ل لك ه ا ن م ش ي م ع ك م تدون شنو كلامي ذا يفعل جمادين أ ص ل ا د م ا د ي ن هذه ت ر ب ي ة ض ع ي ف ة كويس ي ق و ل لك والله مما مشيت معاهم والله ع د ب ت البهائم ب ت ح ت م ا ت ك شوفين رضوا ل ل ه كاتب لهم ما البشر البشر بيقدر يعمل ح ا ج ة قل لن إلا ما كتب الله يصيبنا كتب ما لنا و بالتالي اليقين و ا ل ق و ة أ ب و الحسن الزاهد في عصر احمد بن طولون, أحمد بن طولون كان إ م ا م وحاكم جائز يقتل الناس بغير سبب فجاءه أ ب و الحسن الزاهد ي ن ص ح ه قال له اسمع انت عامل فيها أ ر ج ل زر و لا شنو انت أ ر ج ل زر م س ك ه قال له ر ب ط و ه ربطوه, ربطوه. ونادى على اهل المدينه جميعا ليشهدوا مقتله وقد اجاع له اسدا جوه له اسد اجاب له وفي حلبه أ ط ل ق عليه ا ل أ س د و أ ب و الحسن م ق ي د القيد في يده وفي رجليه و ا ل أ س د يقبل عليه كل الناس يحبونه ويخشون عليه من هذا المصير ا ل أ س د سوف يمزقه ويقطعه إ ر ب ا إ ر ب ا وشلوا شلوا جاء ا ل أ س د لما دنا من أ ب ي الحسن ط أ ط أ ا ل أ س د ر أ س ه وهز زيله وجعل يلتصق به كما يفعل الكلب مع سيده كبر الناس وحمدوا ربهم وهذا ح ص ل ما بعيد س ف ي ن ة رضي الله عنه من موال النبي صلى الله عليه وسلم ضل في الصحراء فلقيه أ س د أ س د لقى س ف ي ن ة س ف ي ن ة ده من الناس اللي كانوا شغالين او سلم يخدموه وسمار ه س ل س ف ي ن ة ل أ ن ه في م ر ة أ ت و ا على وادي ي س ي ر ماء فحمل أ م ت ع ة القوم وقطع الوادي فسماه النبي س ف ي ن ة أ و س ف ي ن ة سفينه ة د لا قاول أ س د قال يا أ ب ا الحارث ا ل أ س د كنيه أ ب و الحارث بكنوه يعني بيستلطفوه وكذا كان يقول لك أ س د ده اسمه ابو الحارث العرب بيسميه أ ب و الحارث يا أ ب ا الحارث أ ن ا مولى رسول الله قال فطاطا له ر أ س ه وقال له لقد تهت من قومي فقاده حتى أ و ص ل ه م ع س ك ر أسد كان مو بيفكو ت ب س ي ر ر ا ق ل جدا وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم إ ن ه خدام ا ل أ س د بينقاذ له و أ ت ب ا ع ه العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء قال م خ الرجل ص ا اختلع قالت ا ر ي ان ا ت ل و ه زي دكتله قال بالله يا أ ب ا الحسد فيك ما كنت تفكر و ا ل أ س د قد كسر عنا به قال كنت على وضوء فكنت أ ف ك ر هل لعاب ا ل أ س د طاهر أ و نجس ي ن ق ض الوضوء او لا ما شايل هم ا ل أ س د ب ي أ ك ل و ه الزلل ا ل يتعامل مع, مع, مع الله بيقين لذلك عرف الحسن البصري التوكل التوكل أ ن تكون بما في يد الله أ و ث ق مما في يدك لو خ د ت ر ك في جيب القروش الحقتك عند الله جاياك من عند الله تكون ض ا م ن ة أ ك ت ر من الماسيك في يدك لا الناس يقولوا ج ر ا د في الكف ولا الفطاير يقيم مافي قلت ج ر ا د في الكف ولا الفطاير أ ن تكون بما في يد الله وعند الله أ و س ا من التي في يدكا سكتك د ه ق ا ل م ا ن ق صماء من ص د ق ة لو قلت ط ل ع ا ل ل ه ب رجعت رجعت ع ا ل ج ع ك ل ع ت ر ي ن م ر ة الله ب رجعت رجعت ر ت أ ك د الله ب رجعت رجعت رجعت رجعت رجعت ر ج ع انت متاكد برجعلي المثل الله يرجعلك الزيد الله يرجعله ل أ ن ه ما عندك يقين الشيطان يعدكم الفقر و ي أ م ر ك م بالفحشاء والله يعدكم م غ ف ر ة منه وفضلا أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من المتوكلين العاملين المؤمنين المستيقنين إ ن ه ولذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن سيد المتوكلين و إ م ا م المتقين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إ ن ه هو السميع العليم يعرف حوائجك ويعلم ما تحتاج ولا تخفى عليه خ ا ف ي ة يريد أ ن يمتحنك في الدنيا فعليك ببعض القواعد و ا ل أ م و ر ا ل أ م ر الاول أ ن لا تلتمس رزق الله في معصيته ضيق المعايش وتقتير ا ل أ ر ز ا ق وشرف العيش عليه أ ن لا يحملك على ركوب ا ل أ ه و ا ل واقتحام المعاصي ل أ ج ل غنى سريع تدفع به ذل الفقر عن نفسك لا إ ن م ا عند الله لا ينال إ ل ا بطاعته ثانيا ً أ ن تلتمس مفاتح الرزق و أ س ب ا ب ه ا ل خ ف ي ة إ ن الله يرزق ويرزق بغير حساب ويرزق من يشاء بغير حساب يرزق ومن المفاتح التي تدار ل أ ج ل استدرار ا ل أ ر ز ا ق مفاتح أ ه م ل ه ا الناس لماذا قل تستغفروا ا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و ي ن ذ د ك م ب أ م و ا ل مدينه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب أ ن يبسط له ف رزقه ي ج ل ه في أ ث ر ه إ ن ه ا أ س ب ا ب تذر ا ل أ ر ز ا ق وتفتح على ا ل إ ن س ا ن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 ل أ ن ه حاجه س المغتربين في ا ل إ ج ا ز ة وحاجه إ ن ز ل و ا السوق وال وال والحاجات حترتفع واحد يقولك لا لا لا كان عملتلك كم ك ا ر و كذا في سوق ليبيا والله العظيم تعيش مرتاح واحد يقولك لا لا الدواجن لا, لا الدواجن دي ط ي ر منا والله العظيم زول هنا في اسمها شنو الطيور دي الناس ده ل ي ح ا ج ة زي دي تديون أ ش ي ا ء اشتغلوا فيها أ س م ن ت ي وسكر ودقيق ومكرونه وحاجات زي به و أ ث ا ث ا ت ا ل أ ث ا ث ا ت كيف والديكور وحاجات زي به ده كويس الناس يسعون ل ل ز ي لكن كيف ب ا ل أ س ب ا ب ا ل خ ف ي ة التي تحتاج إ ل ى يقين وتستغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الاستغفار يدر ا ل أ ر ز ا ق معقول لكن وين هذا فئة اقتصاد ده هذا في الاقتصاد ا ل إ س ل ا م ي وهكذا أ ن نطرق أ ب و ا ب الرزق الخفي ة ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أ س ب ا ب الرزق اكثر ا ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبب من أ س ب ا ب الرزق وهكذا هنالك أ س ب ا ب ك ث ي ر ة جدا الدعاء سبب من أ س ب ا ب الرزق وهكذا لكن على الناس أ ن يستيقنوا و ان وإلا كل الذي مضى من خ ط ب ة عن التوكل و عن صلته و علاقته ب ا ل إ ي م ا ن لا يكون إ ل ا ممن عرف الله ا ل م ع ر ف ة ا ل ح ق و عرف الدنيا على حقيقتها فلا يطلب من الدنيا رزقا بحرام ل أ ن ه يعلم أ ن هذا م آ ل ه في القبر سؤال بل ق ا ع د ة الناس ا ل ذ ه ب ي ة الحرام يذهب من حيث أ ت ى حتى صار هذا م س ت خ ر ا عند جميع الناس أ س أ ل الله تعالى أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م رزقا من عنده يغننا به عن رزق من سواه اللهم لا تجعل بيننا و بين أ ر ز ارزاقنا ق خلقك ن من يذلنا بيننا وبين ا أحدا اللهم لا أ تجعل أ ح د ا من خلقك يذلنا اللهم لا تجعل بيننا وبين أ ر ز ا ق ن ا أ ح د ا من خلقك يذلنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من فضلك ومن رحمتك ف إ ن ه م ا لا يملكهما إ ل ا أ ن ت اللهم اغننا بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك و بك عن غيرك يا رب العالمين اللهم اكفنا اللهم اغننا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع و بطن لا تشبع يا رب العالمين و د ع و ة لا يستجاب لها اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن و زينه في قلوبنا و كره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين و صلى اللهم و سلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه و صحبه و سلم تسليما كثيرا و أ ق ن ا ل ص ل ا ة